يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويزكيهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُهُمْ كانوا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مبين كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفي ضلال مبين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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لالله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله إلى ذكر الله وذروا البيع.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 وإذا رأوا تجارة أو لهوة فارضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين